في ج وما ه و جعل ا ج و ا ج ك م اللائي ت ر ا ه ر و ن منهن امهاتكم وما جعل ا ج ع ي ا ء ك م ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله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 ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا و ج ن و د ا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زارت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ب ر ت ر ي ا ل م ؤ م ن و ن و ج ل ز ل و ا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في, قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يسرد ب يا أ لا ي س ر مقام لكم تصدعوا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 ولقد كانوا ع ا ه د ا ل ل ه من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ر وكان عهد الله مسئولا قل لن ي ن ف ع و م الفرار إ ن طردتم من الموت أو من الموت او ل ل ل ق ت من م ا ت أو القتل و إ ذ ا لا تمتعون إ ل ا قليلا قل من ذا الذي ي ع ط ي ك م من, من الله ان اراد بكم سوءا أ و أ ر ا د بكم ر ح م ة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فليعلم ََُْ الله َُّ ا ل ْ م ُ ع َ و ِّ ق ِ ي ن َ منكم ُِْ والقائلين ََْ ل ِ إ ِ خ ْ و َ ا ن ِ ه ِ م ْ هلم َََُ إ ل ي ْ ن الينا َُ م ََ إ ل َْ ولا ََ ياسون َ أ َ ا ل ْ ب َ أ ْ س َ الا َّ قليلا ًَِ أ َ اصحه َ عليكم ََُْْ ف َ إ ِ ذ َ ا جاء الخوف َُْْ ر َ ي ْ ت ه ُ م ْ ينظرون ََْ اليك رايتهم ينظرون إ ل ي ك تدور اعينهم كالذي ي ؤ س ى عليه من الموت ف إ ذ ا ذهب الخوف س ل ق و ك م ب أ ل س ن ه ح د ا ب ا ف ح ة على الخير أ و ل ئ ك لم يؤمنوا ف أ ح ب ط الله أ ع م ا ل ه م وكان ذلك على الله يسيرا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 واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا فلما ر أ ى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و ط ل ق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما من المؤمنين رجال ط د ق و ا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينكر وما بدلوا سبيلا ب ي ج ز ي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم إ ن الله كان ع ف و ر ا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا ً عزيزا ً فانزل الذين ظهروهم ا من اهل الكتاب من طياقهم وقذف في قلوبهم الرعب طريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ و ر ث ك م ارضهم وديارهم واموالهم أ ا ر ض ا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير ا يا أيها النبي قل لأزواجك قل إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن و ا ت ر ح ك ن سراحا جميلا و إ ن ك ن ت م تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله اعد للمصلحات منكن اجرا عظيما ينسى أ ل ن ب ي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة مبينه ة م يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ََْ ي َ ق خ ل ْ منكن َُِّْ لله َّ ورسوله َُ وتعمل َََْ صالحا ًَِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نؤتها َُ أ َ ج ْ ر َ ه َ ا و َ ا ل ر َّ ق ت ي ن ِ و َ أ َ ع ْ ت َ ب ْ ن َ ا لها ََ رزقا ًِ كيما َْ ي َ ذلك النبي َ لستن َّ ك َ ح َ د من َِ النساء َِّ فلا تخضعن بالقول, بالقول فيقوم الذي في قلبه مرض وقلنا مع قولا معروفا بقرنا في بيوتكن ولا تبردنا تبرد الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتي الزكاه واطعنا الله ورسوله م ان يريد الله ك م الله ر ي ه البيت ي و كان م ل ك لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والقانسين والقانسات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات و ا ل ح ا ك ر ي ن الله كثيرهم والذاكرات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 امسك عليك ز و ج ك و ا ت ف ي الله وتخفي في نفسك ما الله مهديه وتفتن ما تبراه وحق أ ن ت ك ت ا ه فلما ق ر ى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج, لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ ز ي ا ئ ه م إ ذ ا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من خرج فيما صلى الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مفزورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حفيدا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 وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا وبذل المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا ت ف ع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله و ت ف ى بالله وكيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ا ا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهم إ ذ ا ن ك ح س م المؤمنات ثم طلقتموهن من ق ب ل أ ن تمسوهن من قبل أن فما لكم عليهن من, من عده تعتدونها ف م س و ه ن وكرحوهن ف م س و ه ن وكرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي إن احلى لك اجواء لك اللفه اه تايقا ودورا هون احلى لك اجواء لك اللفه اه تايقا ودورا هون او ماما لك ت يمينه كمين ما افا الله عليك و بنات عمك و بنات عماتك و بنات عارك و بنات عارك ل ا و بنات عارك ل ا اللفه هادا معك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 تؤتي من َ تشاء ََُ منهن َُِّْ وتؤوي َ اليك َ من َْ تشاء ََُ ومن ََِ ارتقيت ممن ْ ع َ ز َ ت ك فلا ََُ ن َ ا ه عليك ََْ ذلك َِ بناء تقر ََ ع ي ن ه ن ولا ََ يحزن َََّْ و َ ي َ ض ي ن َ بما ِ اتيتهن َََُّ كلهن ُ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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اينما ولكن اذا بغيتم فادخلوا فاذا طعنتم م فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن مكانا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا إ ن ذلكم كان عند الله عظيما إ ن ترضوا شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا ج ن ا ح عليهن في ابائهن ولا أ ب ن ا ئ ه ن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا أ ب ن ا ء اخوانهم ولا أ ب ن ا ء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه م واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء سيدا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي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 يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يزعمين ع ل ي ه م من ج ن ا ب ي ت ه م ذلك أ ج ن ا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله أ ه و ر ا رحيما لئن لم ي ن ج ح ا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في ا ل م د ي ن ة والمرجفون في المدينه الى نور ي انك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا سقفوا ا خ ر و ا وقدسلوا تقتيل سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ل م ن ه الله تبديلا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 يوم ت خ ل و وجوههم في النار يقولون يا ل ي ت م ا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسولا فقالوا ربنا إ ن ا اطعنا س ع ب ت ن ا وكبراءنا فاضلونا ل س ب ي ل ا ربنا آ ت ه م طعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين هازوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وزيها يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال, والجبال فابين ل ج ا ل ف أ ب ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات